بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدوت وإذا وَإِذًا نُفُوسٌ زُوِّجَتْ وَإِلَى الْمَوْعِدِ ذُكِرَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا جَنَّ Terima kasih. I'll yeah.